إِنَّمَا أَنْتَ تَخْلُلُ لَنَا آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا க பூயத்த மக்கூனவய குணூனம்த وكأن من قويا سينيا اجسدكم من قويا في كنتي اخرجا كان من غضنا பங்க <Sýý> அ <mots> <K jak organizational> <minha> <tako> مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ما ما أنا للبن لل